أينما حل اليهود أو لهم حل عبيد سنثير الأرض رعبا منه تنقض الحشود يا يهود اشتر صبرا فيكم حق الوعيد قتلكم مجد جديد قتلكم عيد سعيد قتلكم الله فخر وله سار الأسود سوف تثنيكم جنود مجد أجداد تعيد يا أسودا ما لها في الكون والله نديد ادفعوا وتمنعوا عن بيضة الدين وذود يا جنود الله سيروا وادحروا الله حينما كانوا قفهم برقنا حتى يبيدوا فيكم ويحتار كفر أرجال أم حديد عجب الكفر لكم لما رأاكم لم تحيدوا دولة الإسلام جاءت ركبه لها تقود قل من يجحى ديني هنا الدين يسود لن تغلوا يا خنازير وتقوا يا قرود فوق أشرائكم نبني المعالي ونشيد حينما حل اليهود او لهم حل عبيد سنثير الأرض رعبا منه